بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من صال كتاب أنذر إليك فلا يكون في صدرك حرج من ولتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها فأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أوسل إليهم ولنسألن الموصلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحط فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِّيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الثَّاجِدِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعشر قبل الله عنه يعوى العلا إلا قال سبحانه أرف لا مين شعر رفت أي كمدهين أو إله سبحانه وتعالى بارك سائلوا دائمون لكن مر والبوح هاقدم بعيا إن كتاب خلقه الرّامن مر هاي علم الله بالان كذا بهان وحيط الصيّان إعجاز في القرآن لأنه القرآن كمُعجّز إليه من كان يسوع قرّه كتاب هذا كان كتاب وعيد من ذي اللّسود الجي سوراً نواف سورة ما خت سورة, سورة كميتها هذا كان كتاب وعيد من ذي اللّسود فلا يكون يسنهاني. في سدرك حوض كامل بحيث حرج بيري من كتاب الحجج حوض ثويب كتاب كلاعين أو نباتوي شدة الدرام والرسم هسواتهاين عمر كلب بيني كتاب حدبسان ومن هاي له يقوح يودد خي عن كمل نقله دكتور إجارا به النعى دكتي يسوده وين أن لا شيء ayaan ka baahsanahay diin waaris subhana wa ta'ala kitaabkan qalbi oo isla ciyeen ayu Allah subhana wa ta'ala soo daa ma ka soo dageeyay xaalad aan كيارة soo dageeyeen oo waxyi go'sba oo islaam ku jira oo dabaqadu ay fadnay oo aadi aadi illa rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam ciirada Makkah qalbigi samarda djinayey jifil baloos djinayey oo u wareemay oo marar istaag oo sida ruuxo qalaab u yimaanay oo toos u daayo saaf saafay xaqba ka waka sawta soo cadada aakhirka ee waxaanu waxaas ku fala ka fala في شدة كحوض تعدد هذه سحرج من كتاب الحج لتنزير أنزلناه ذي الكفران فحلوسه ذي كتابك تنزير وحلوسه ذي لتنزير أن القد يكتب به كتابنا السعد فيسه ضدة إله بني سبحانه السعد وذكر على لوسه ذي إيوانه للمؤمنين نقطعنا ويدريه لنا ويانا يياه وبشرينا ياه مال كتاب خلاص هذا لوسه ذي كو إله عاله علية كعاله إلهي بيني علية كبين الكتاب كبين سالوا الكتاب وعشاءه وحقدم بيني وعاقبكم الله على بعري الله إلهي وذكره إنه قلب جود النور إله وإيمانكم وصية وقحر إله سبحانه لمن رك إله خمئيوي الكتاب كرماس اتبعوه ساعة ما كتابك منزل السند إليك من إنك حق من ربكم لئلك السند ورقة العروح الرائعين من دوله كتابك شكرية أولياء وليالك لها الرائم عيدك لها الرائم عيدك لها دولك لقان هذا الشعي جين إسان ينجينا كتابك إيو إلهي يستود إيه سيفتكرك وانه سبحانه وتعالى قالينا محايا لما تذكرون ضديه انت دول أنسان إسانه انت دوله قرن إسانه كتابك إلهي رائع الإسان وقرن الإسان كتابك وحاوي يهيه وين انك فيه كلام إلهي وعيبه وقنبضنا وانجوي ضدك مركا أنه ر يا أمرك إلهي قادموا يتلعوا ما منذيلا إليكم ضدك شعبا شعبا يال له وكان بضنا من قرية المغالو هلك نهان هلك ضدك فجأها وحاوه يمين بأسنا على فننجي بياتا أيوه يمين هبين او أو أما هم قائرون قائرون شعبا أيوه يمين رب الله تعرض الله دونك وهبين يمين مالين متكود بوه يمين بضنا مغالبو أليس سبحانه إليك وكراه وإله عاصري ورسول كيسي ديدي وكتاب تليه بيني الشيء ومركا أن عذاب نيو وعذاب كنقويين اما هبين اما وكم بضانا من قرية المغالب أهلا قريو أهلاكنا قريضا أهلا اي اهل كاليوان هلاكنا فجاءها باسنا بأموية عذاب كنقوي بياغا اي اموية هبين او اما هم ايوه وقائلون اما هبين جوابه وقيروشان فما كانوا منقون دعوة وها ايب كأن دعوذن ايو wixii ay ku dhawaaqeen ay ku hadleen ma noqonay markii caadku u yimid illa an qaado da'wadu islamba ma qorto fama kanaan wa ku ila halaagee wixii ay ku dhawaaqeen iyo da'wadu ima illa an qalo inay dheen booyeen ay idjaam fa'suna markuu ala ka nag u yimid da'wadu ima noqon illa an qalo inay dheen ku ساسه اهب علي سبحانه وتعالى حقا marka qadeen anaga gaalahayna anaga qosaalahayna anaga ilaahay subhanahu wa ta'ala ka tabki sidii ruxshiidiina sasaydeen bari waxaan ka saar inta idan leen hadda wax gar tahay dad رسوسين ورسوالي يجيروا حلقودها يم مكجاسسن ذبكنا حلقودها يمين جالسين رسوسين لا والله ولا رسوالي رسوس نومجمع الله الرسول فيقول ماذا هذا بجده وأنه سامري فلا نسألنا ونسؤارينا ونسؤارينا الذين قوي أرسل إلينا حق بعض رسوس الله صادري ولا نسألنا من مستر رسوسنا ونسؤارينا يجون من جالسين برا دهيا فلنا قستان ووَرَوَائِنَ مَكَّةَ كَذِبْ عَلَيْهِمْ رُسْوَالَ بِعِلْمٍ وَرَأَىٰ وحنقصاننا ووثواننا ورعو حقيتاهونا وعلي سوقا رسولة وإنكا الديدي فاسع الله يا بله سبحانه وتعالى قال أنه وصلنا عليهم بعلم كنا مني انغايبين فوثتك كم قونا إلهي سبحانه وتعالى وثلاء ملكا سؤالي يضدكي يخصص الله صوت له يخصص الله وغضوه ما يعني warka هيوي ونورك الطبي هو أوقا هيوي وعلي السعوداء هو حال فالوان بوقا والوزن بيدامي يوم ما إذا الحق وحق فاحنا لوخذ قدن من هاي روح او قصدلي ايا لو يدان يا يا على الملك شلسين والوزن ميزان في يوم ما ين مالك على الحق وي تمام روهي ثقلها الرسلات ووازيه ميزان بحساد في شوف الميزان كيف حسات روحه اصلالو خيف في سوق بطوشك يسيراده المفلحون وقول لي بانيو طلب قر دي وحد ايذ تصال البيان فهو ابو جعليه و الى سبحانه وتعالى كره لنا وجنا قلوب و انه على في اي كبد باين قوات من قويهن طلب قودو و هي اي جعلaien و هي لين و هي وتعالى ومن خطت روحه فواس بويزين بيدن في حسنات الروح شرقي يو دندغي في وبتا صورايت قوات ميزام كل حسناته او خسروا انفسهم nukta la xaqiiqey iyo qii nuktada waykii waxa أبو u abuuray oo tala galay oo walba jannada guriga loo yeestay hawrun baa loo abuuray waxyaalada ayaynu aragoo dhagoo maqalo qalbiga ku soo dicin ayuu Ilaahay u diyaariyay waxa ay wayeen wiigu alayso fana wasaac way way waman khafad mawalidino fowraakh qow miidam لدينا فسروا انفصلوا وقوي النفس خسارية لما كانوا هي احيان سيبت يقخساريين اياتنا ايات الذين قوت ايات دي. كنغه ديين دي اي ظلمين سيبت في الله سبحانه وتعالى انفصلت خساريوا ولا قد مكناكم هذا الى اعلان بيان ولا قد مكناكم وان دجني فينا دليل كدي شول دول طيان وجعلنا وان يا لي لكم لأجلكم بأنك درسي في, في ها أرض البحر مع الشح واحد كنوراتان كن واحد كنوراتان بيسروح العنطان واحد عبتان واحد شرطان ويشيروه بين هذا وهو النار هو بحر أيها العلم أيادوك اللي هي سلني يا رب نوركاس وانكسر البحر وكل شيء ولا قد مكنناكم ان والله قد مكنناكم وجعلنا ونيلا لكم لاجركم يمكن ترتين في فيها دولتي دحي سوحانو يالاي معايشا نولاكين وهياتكم نوليدان او عاديل هيدان او ان هيدان او خيران لهيدان او دغل هيدان ايا نورك خي شادين يالاي قليلا وحير ما تشعرون الهيغه وحا يتي انت كشوريسان الهيغه سوحانو تان دولك دغان شكر يااد كوسوييسان وايري هي ثم صورناكم وان صراي ما ثم قولا وان كنا هذا مسجود كرامة الى ابن آدم, آدم كسي بو سبحان الله عز وجل الى اسد غره وهي عاصب فسجدت ملائكه وسجد الى ابليس وهو ين موسى صور ايو الهي سبحانه وتعالى مالك صدنا إذن شخفوا الهي سبحانه وتعالى مراعيك عن الهي عاستين ايوهي سجود ابيه ثم قلنا للمراعيك تسجدوا لأدانا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ان لو ما منعك إبليس مالك مراعيك فخمضها محا كام منعيك ألا تسجد هنا سجود إذ أمرتك مالك فأمرون سجودك ولمحا سجودي أددوك وكام منعيك قال إبليس ana أنا, أنا خير mino ka khayr badan ka atiyuu sidii ana ka khayr badan kharash qani aniga wayday abuurtay min maarin badiga awaa feedab waxa kharash ka weeynaa wax ka awrkaynaa intiin doobo doobada iyo dabkana dadka ah ayaa ka khayr badan oo ka kala badan oo waxba kama naxir badan waan la bursadayaa waxa la ugu karsadayaa waan la qulaalayaa inta soo xar guuleeyay marka seenu u sugeeyayana ka sareeyay suud kibriya ama mahruus wiisa ugu horeeyo xageebuna ku dambeeynaaru oo kastaba waxa kibriyana isaga ay abaawoowu daba galay tiyamada saadarte barsoocna sallallahu alayhi wasallam oo hadii suuga addu ma ilaahi kusoo isku kubris addu ilaahi sharaf kusoo isku kubris adii madaxnawe ilaahi kusoo isku kubris adii tirbada ilaahi kusoo isku kubris cilna addu iga hooseeyu wuu sajuuda fala إنا سجوده سجوده إذا أمرت أمر كان سجودك فرايحنا سجود المحا كمنعي قال وهي أنا خير وحاجي جمعي وحوي أنا كخير بلن مد أن كخير بلن يبدي سجود أنا خير منه قال أنا كخير بلن خلاص ثاني وآخر هو خير بلن هايو وحو وحولاني من, من قال عليه فعبد منها جنة كتب من جنة كل جنة, جنة كتب عليه سبحانه وتعالى فعبدك منها الجنة فما يحقون Makoa, vaan se on sellainen garahama, lakka, liga, antakaa barasi, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, ma garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa garahama, antakaa نصلك كرعلي ويكربة قال اسكفر اسكفر هناك الكبرسيو وإله الخلق كيسر اسكفر واحد إلهي لو كسي سبحانه وتعالى دفتي إلهي القشو بريقه إلهي قوكر إلهي كان يسكف كبري وحو بلهي كسي وحو دوني حانه قدر <تصفيق> قال له فابد منها جنبك هدك فما يحكون لك واحد قبنا معها أنت تكبر جنب الجوالين لك الكبرسيو فيها جنبك بليه للتفخرج بح إنك عدو من الساقيين الكوية اللي دُليبا ساي ابح واللهم سبحانه وتعالى إلهي بك يييسو ما اسويينت انا ادو الى كوردوي سويينت صوم وخيره قع قا با او قا المري ين يري وصن صوم ري قيامده قران جل قال وذو يبلز يوم يبعثون اله هي الدين او ناسايقه ilaayo yuu yibaa soo jintee laa igaa leey ma leey ka soo saaray hatta marke nafqiga al-qasur oo dadku dhamaadaan makhluuq ilaayo marke hatta aniga iga soo reey dadka dhamaanayo oo yahay dhamaan mar xilliga oo ilaaystuguna ibarree wada calabaysay marke in dadku dhintaan haddana la soo saaray oo naftana qaadin ya ana tamana ilaayo yuu yibaa soo تاشي ولا غايي لكن انتو شت لاجاميهين انك عادكم نال المنظرينك كلها كورتات هاي قال و خوي ايه فابينا اخويتي مركو الهي كان ياي هذا طلب في شوا لاجاميهين لكن وحاله ي والدناي الله انت قال ابن اياي wa ka lagu fasirey دارنا daarna waa laga dhig bimaa qowii tani oo xusuu tii qowayka iyaay wan ku dhaalan inay dhumasho abaala sawiiyo bimaa qowii tani doonin taa dhumasho taabte oo an waan baadiyo mirri naar galay taadartay baan la aqudna farisanaayaa oo hum kuwan aan taabsto u baadiyo go naar ka kumatay oo bini'aadamka si raad kha ثم الذي اتينوا من بين يديه حجه حرات ومن خلف جرار وعن يمينه ميقتا وعن شماله بيت ده ولا تجد هريمي اكثرهم يغضن قد شاك ان يوق بوثري يوق رميسن نعود ترى يو شاف ايي الى اذا الكتاب كسا كشغاي قال وحي ولا قد صدق عليه ابليس ويوالفرعين إلا فريق المؤمن وحير المؤمنين المؤمنين انت كروات العين جاء لمن هده يمنا وفقين تيوف الساقضي يو يوالفرعين إبليس يوليس بابه اليوم وحيره إلهي خير ردنا ريبها كعري ويانا نبضى نوقعي فمالو وكسوا قري ومتبعوا بنعك في غي مري وقو سدني إلا مركي النفس الروحة كبحيس حوق قبضى نوفو الصاروي ويوالي سيرك وليجي مركي النفس الروحة كبحيس وإمام نحمد رحمه الله ايه الله ركا يستغل داية لا لا يستغل مركز الولي دي وانا نفضل مركز كبه مركز الوليس دي وحيو ايه صابا داقي ايه ايه سعر دي اي وحا ايه وحا, اي وحا مركزا ايوي مي ولي ميو فانكو ايوه مركز حتى حل دي وحيو حيوه دي وقبضا الله اله الله كسي ilaahi subhaanahu wa taaalaa bay raahi al-ruuh uu gudbemo marka uu dimaano dhaxal jannada uu rasuulku jannada ugu galaayo naba wax kale kuma mashquulin saadaa taaadii ruuxu adoonkan ilaahi ku xirnaa ilaahi ba ilaaynaayo ilaahi subhaanahu wa taaalaa xilliga uu u baheeyo ilaaynaayo marka nafsu ka baxay xurufa ilaansakarad alag ba la marinay aadii aad bashiddada ugu badanay rasuulkana sallallaahu aya waqoo laa ilaaha illallah inal mawt sakarat kasul sulu salaalahu mar moosahay mar soo miis taney mar soo hay marka sa waxa la mawt ku waxa la sakara ilaahi mooy ilaaha salaamaj sida noqayn kitabti soo و oo roon iyo kitaabka oo daawada dawa dad dadan oo roshaga macaashu ruux markuu ugu baahiyo badna sida ay oo girayso ilaahay ugu baahsuba subhanahu wa ta'ala marka و shara dadbadan تن تنا تن بعد الله يلا هالله سوق السبوا كيف سوق بره وار نبتوا كبعث الله يلا هالله من ورد هذه سلعة الرخيص منته بدع الرخيص عليكم ويه مشكور القا والقوة الرامي من ورد وراه برت هجادي مد بعض تكسانة يوم تكسين جل نبتوا كبعث boqolal iyo boqolal saado kaane iyo kuu ila ilaaha illaa oo fukku riyo markaa naxay ka dhacday marka ee aad u baa shaydaanka oo u leh in baday looga digay ilaahay hortiisoo ka dhaartay faaimaa qowii tani saabtaa baad inta dalbayay sayd saabtii min حقه هراك غيما نييا مالك سواء خير يا ودك سواء خير بقى خريصانيه وكى خريصاني كيهو كريوه حتى وصواته لبعث هذا عذاب نفطه ايه مالكه ايه اولاده هل كسؤاله ايه بلو ققود دريل انسي يجينك وققود دريل ندوك وصوات او اولاده هو عبوره اغبره قاقص ثم لاكيينه هوا من بين ايبين حقه هراك ومن خلفهم جذار وعن إيمان ملك وعن شمائل بيء ولا تجد لهم شاكر وذاك الصو خير أي وحك الصو خيره جناد الوكر عبنا أي نودي ذياب كل عصلين عبدان عباس كبير موسدين حق القرب من أول ذوي محيين حريص حق القرب كتما ديله النحريس مركجيه إنك كلام مشجع لكن جهدي كلام مشجعينه من أسرت قال من أول إلى يوافق ريس سبحانه وتعالى قرب حق سمرقينان فران أنت ترى شهدا قال البصري: أخرج منها جنر كبر مذموماً أذل البغذي مدحولاً البصري أو نحرسياً البصري أو عريساً أو عيان أذى ومعباً مذموم أذو عريساً أو عيان تك مدحولاً البصري لمن طلعك روحك راع و منهم كمنها بنامك لأم لأن ونبوسه جهنم منكم أذى يجوا أجمعين كلين واحد دون الصنابه عليه سبحانه وتعالى جناد غرض بالكبه قال له بغصفاتك على مدمومة حورة نحوه قال له عدة فرعات الجهنان يكبه هنا يصاصل عليه سبحانه وتعالى ويا آدم آدمو أسكن دقنعو أنت وزمجوك ألي يحاسك هاو الجنة إبليس مكي لقصة صاري وقال له في من حيث في ماشي الدونتان. لكن ولا تقربه هذه الشجرة جدا وأنه يسكون دواري وهل جيد كريء؟ وإيش لحق له؟ وحصبه ولين؟ ما إيش هل كت جيت كريء ولا تقربه هذه الشجرة فتكونها هدف جدا عن طانة ولا وحد من الظالمين كويله عصيم عصيم الناقصان. لبأ عصيم الناقصان. أدي علوه يقال كذارته هل كجوعي؟ فوسوس الشيطان؟ الشيطان أي أسه أو ره ولا روح وسويش، أنا عارك إذا شدانكو، طوف الصلاة دي هو فارسناك واسواسنا، إنتبه، نور رامي ملأ من فوقينه، واسواس هو كور رامي، مركب تابع تقولي، بحنا عطقي يا دي الظهر أيو الله أكبر بالله، المغرب كأصل، داري سؤالكم تقن الله أكبر الله، والله الله فارس، الله، ماله خيرني بره، الله، هذا بحناو قراي المغرب، دور، كي تسع ساعات halka suuq farisanaay midba weysaa oo farisanaay midba faataa oo farisada tarbiis Ingiriis ka taawana doho aad ugu waax ma jirso balama mashruuca kasoo baro caamada mashruuca kasoo baro awyan ka mashruuca tijaabe mashruuca toban mashruuca kasoo baro fawsawsa sallallahu ma ايوه قلب غولي ارهض لي اللهما الله الله لوحاوي الالم الشيطان ليبدي سئوه اموه جئوه اللهما الله ma الله ما هو مريء وثي لقريه عنهما حقه ومن صواتهما عوره وضعه ku الرحل كل جلعه وليس ومقاتوه هذا إنه صواته مركز كان لعوره لانه مقميس وحكا من مقنا يمره الهي بانه قدت سبحانه وتعالى فوسوس اللهما وهو الرمزية قرصان قلب وادي وسواه والله من أشدان ليودية سوى قوم مودي الله ما الله ما وريه وشك لقى قريه عنهم حق الله من طوائفهم عروضه وقارو الثوبي هذا الله مغلين وهذا المستوى وصوات ما إنها كوما ربكم فربي عنها ليش جرت الجد الثناها إلا أنت إلا أنت فونا هنا نفس هذا واحد كل هاي واحد بيدي واحد حلودي واحد حل كل جرة وكر محا بريال سكتة وكان هذا واحد سكت صماء وهذا بحقه برتناية وهذا الحكي كيانه وشيتة هذا رامبر المقطام ما رأيبد نقوله هذا جيد عن تام تاسكوي ما من في جيران فجنه كجره وحنا دنكه ياله او حنون مره او دمنشمره جو مره او مره او مره عورم مره او حمر مره وحصل الماي يدن روحي ياله نمر مدني حتى ما جوج مركه يدي جا ساين كد من الله ملك بنقنه مراي ثانيين كفيعه كذا يكون وقال وحي شيطان كي مان حكمه ايلين كما ربكم أرب دين أنا ليش جريت جدا وحاولت كرر إلا أن تكون أحد نقصان أمبو إلهي سبحانه وتعالى إلهين في الدنيا مرة كين أو تكون من الخالدين جناه بكل جنا مرة مرةين وإلهين في الدنيا وهنا دورتان هذا جدا عن ودمان ما يمكن واحد أدياد بنرش وجالي هذا جدا عن تان دوم إسم هذا لكن جدا عن ودمان هذا جدا عن تان وحنقونه فدن اوليقي هو وارثه الى ان اللواصين ديته ولو فاستلعنه الله اعيد بله شبحه سنهي الى ان تقون مركين او الله ملك ودارته إنني أنا والله كما اللي ودين الله من الناس هناك هو إذن لجع الخير كان هناك خير بني الله والله خير بني الله كوال الله أكوك الظنطة قدرته أقول والله ساسوي وحظ عبدالله أبسوحي هو من بلين آدم يحاور إله أبوره مخلوق <تصفيق> إله أبوره إنه بان إله مقعيش وغو دارني هل كاكوكا سوقكا وقاسمهما هو غو innani anugubii la kumaa leedina la menna nasaxina kuwa idin nasaxina ya xayrka in la jecel ayaan kamidahay fadal laauma oo khiyaanay bigurur sikri sa ayu ku khiyaanay fala ma daqa ma qadidi dadan iyo أشجلت قيتي بدأت دارتها صفوخي يعني مركز قد دارت الإلهي إنان إلهي المخلوق وأوراين وبينك وداره الإلهي مالعيسى ومري والله ملاي سوى بانشه يمين مروديني صفوخي يعني فلما داقى مركز قدميان أشجلت بدأت لمركز وحاقو ظاهر اللهم حاوي هادم صواتم فببدل اللهما صوابا ما كيساور لهم يوم وتفقا وحي بالله هنا الجدعان هنا كل الذين يان عليهم من ورق الجنة تجدي على الجنة لا يره على سير عليه جواب دواذي يخلق كبير وحلا إلى أمري فصوم مغضي صواد يوحى عن ذكر وحبيب الله بينه يخصفاني قال يخفاني إن كل الدجنيان عليهم الضوضاد من ورقة الجنة جنده علنت علوي وناداهما ربهما رب قدره وحوله وقى وناداهما وحوله وقى ربهما هل من هبكم مرتدى فركب بعضه أي روح النجس الأول روح المحمود السامي معه أدونك هذا يتعفى خير بضمه لكنه ترويه آخره لي قبل يكون الدام كاوي كهوغي هلا فضعيه انت قلانت وستو ارامن هكما أن انكر ربي ان تلكم شي جالت جديد ينطرها سو انكم ويدي ورجيدا كيف ما كان سبعنا حبينا ظلمنا ونفسنا نفسنا ذي ونظلمنا وإلا تذكر لنا هذا النوع الناس وترحمنا على نورنا حيثنا لنكوننا ونكملنا قلنا من الخسرين كوى الدنيا خربة خسارة قال ألم حوي إيه بيتو جندا كدقوا بعضكم بركين لبعض مركة لقدون حالة ويجي إنكم استعادوا هو حاوة أي ولكم وحذللهم في العالم ذلك تحية إسلام مستقر ومكان الصغنان ذلك كانت الدقاء الذي نحبه عليه سبحانه وتعالى أولا جنرى الدقاء ومطاع المتاعم بديلين نورا إلى حين المده جنرى مده عندما تنظر وحضر مده من نورا سبحانه وتعالى قال فيها التحيون قال على فيها ذلك تحية تحيون قلنا ورانا وفيها تحية تموت ونقول دمانا الإسلام وبدن كؤاء الصيئ ومنها ذلك تحية تخرجون يا قصر صار أدم لذكشك هذا واقع يا بني آدم قد نزلنا ونسود الجن عليكم دشينا لباسن در يواري قرنية صواتكم عورين وريشا من, الفقر من فوق السماء يتدجي من نوع ضرورة دواسق عورات كأس رائج يسوات من الدواسق هذا فوق الحائس لبس كاس وعمامضة إيشاد تجائي وحاء وحاء عور قلسك كسر ريح كان وينس إنه ولي وينس حرينه وعلي بدن كوه اللي الله لكن اللي وصلت تقوى تقوى لا درك يلا ذلك اللي وصلت تقوى خير خير بدن أو كخير بلان. كان بدن اللي واسكن بدن كوه كقلب وكوجر إنه الرسول قلبي يسجش اله سبحانه وتعالى هو كعصر اوامنتي سائلالي نوهيدا كفو قال رب سبحانه وتعالى هو وحف رفارتهم تأسا خير بلان رحب كركي سيقحيب عليه سبحانه وتعالى واللباس التقوى تقوى ذلك اللباس التقوى ذلك اللباس التقوى حسا خير كخير بلان اللباس كيب كركة ذلك اللباس التقوى الذي سودجي من آيات الله آله إلهي وكميت هذا قد بأنه نفسه ينسكبه وقالنا يكبر وحف سائسة قال wa ay qasaasoo faahelay hanlaa inax soo diinaylo bii wak هذا soo foosmay haddii qadan ma noqote allaahi wii wa ilahi aayduu qarto ilaayno darkayi suudii jeewiin abuuray naawis taa ya sarwaal kaaya tamis kaaya waxa ahaysan ilaahi roo ino abuuray wa ay ilahi loo qarto wa subhaana wa taa wa ay ilahi loo qarto oo roo ilaahi lagu shubay subhaana wa taa tii ka soo ذلك ضر كلا ينسى الدنيا إلى هوايات إلى هلوبروا إلى يوحور وجرتود العالم يذكره لكي يذكر في الصدقة هو أنتما أي الله سبحانه وتعالى عروض يوحى الله سبحانه يوحى الصبر حيانك كبر من أنت ولا يا بني أدم لا يفتحنكم يسعدن في الدنيا والحق إذا مرين أشرضان كما أخرجت صومرتم بالي سبحانه سير أبيلكن وقراه هو يدري يا ابن صو قري وصاعركان وجنادك جريك حلق وشهدان كإذن كانوا على وريه إذن كانوا كا يبغى كثر دران وإذكى إلهية وربله سبحانه وتعالى بني آدم لا يفتننكم إلما آدموا آدم علول كيشيو لا يفتننكم الشهدان شهدان كي يسألكم فذنعين كما في آخر الجزء من الجنة أسر بحيد جنات سد الجنان لها إذن من حاب الدنيا كنذن كاني درت مروتها درت عفستها درت قاجتها درت دارت ملوكتها وحايدا كان السلسة ابتك إيو أبي وحي السمي وإيو كان الجنة يقدمون نقول الله إيو سنينين ديني ويقول النار إنه مقصرون نقول يا القرشان هذا سؤالي سبحانه وتعالى كما أخرج عبوهيكم سؤالي سؤالي من الجنة ينزع موسي بي, بي وحي كسر من أي الليمة فهو قل حي عانو مالبضو بي اللباسه مابو كسر بي وحي ايقبين وبركا هدى الجنة لمعلك إذا عوري وحي هذا الفريق يقول ليريوهما لي ثغو التصيير فأعطيهم على حول الرض إنه يراكم وين هو إستغيو القليل عيدا كي من حيث الله تعالون إنكم بها لأنه أركاء وين الأركاء لك هذا وين أين الجو هذا هو أين الجو هذا هو أين الجو كاليا سأرسول كيناو الشيطان أجنه وحين أجعل رمك الله دين وينك العاطم أيوه بنا أنك أتغييه نحو دينيه ila in fuq qasto moqlay marxaatimo noqonay ilahay aliga diin taa raa iyo haqaaga iyo salaada booda kugu yireeyo ruuxay inuu samalxaatinoqonay dartad bu arayintu isdaga tare wiiraso oo dooso isku dhagatan illa u gaar mareen moqlay markii adinkila labeen sawaaqo wuxuu soo galayntaayd keymaal arbaaq وعادوا قوي كلها وحبها هي إله إلا قوص قلو إلا يوم أنكال لقع على التقوض إله سبحانه وتعالى لقع على إن إنت أعوذ بالنسبة ده للجمرة دهو إله إلا هو حرمه إن علمك ربرته إن إنتينات براته فاكرت خير عليك هديك رسيفه ضده قوك حيثني أولو جدا آدم يحاوى هو سبحانه وتعالى والجناد من يسوء قرق لحظه مرين كله فهو مسكين سيبه قريب انه الشيطان يراكم وينه اركاء هو يستغيه وقديه عيدا كيسوي اللي كريمه وحده رب الله انه ويه يستغيه يدد كيسويه اركان من حيث الله صلى الله عليه وسلم يدينكو اركيه إذنكو لكن يسويه اركيه وابكار قيدكو نحسوا يوم حيث كوضبه مراهي مالكو صديق مراهي انه انه جعلنا وينيالي الشياطين او ريالو حمو لا قدقنا للذين اللي يؤمنونك كتاب عن ku waatuu beeskere لكن laakin annaga waxa waye wayna dagaalamay laga hadal oo is kala no dagaalba soo hayso ayuna nabiyada raddiillaahu anhu waxa sheeydan kooda ku waswasiyo salaad iyo kaaso salaad aadro ruuxiisu keenay inta uu tub kale iyo waka iyo meel uu maray waxa kullaa sheeydan ba qalbi ay leeyahay electricity oo meel dukan xajiga iyo meel sare iyo suuqii iyo wahaay waxaad waa hore oo aad yareyd adoo inta aad saaray waxa aad soo saaray waxa aad taa illowdo saarada lagu sameeyo Axanifalahi muuxuu Allah oo eeg aqriibadna aya nin baa uun mid muslimiinta kamida markaas ay wuxuu yiri intaan xajay oo xoro badan on laha asoo markaas soo waxdi iyo wuxuu yiri saad ugu yiri saad ugu yiri anoo ku jiraan qarsad had samayday markii aan ka baxay waxa ay isaga dhabay jiray weeydeengeey ha saado mar u dhamaystiray markii uu ka saasn soo waxay saxay tan iyo waxa uu sheegay و أعجبك ليساق فو كان ليساق فو سو سلطة لأجل كنين لو سيوء الدلم كابيه يطراضي يوم يجب واحد طوالين لا يدهو كفل السنة جعلنا وين يل أشياطين أو رياء للذين أكوه للذين لأي مكوه أن إلهي آخران رمسنان هو أبو بس كلا هي فعلوا مكت سمائيا وقوه إلهي آخران رمسنان صاحشة تنفعنا خروا حيد لهن وجدنا وانهلي عليها فحشلا هذا أنا وحن عبيالك الناس مين يتصلن والله أمرنا بهابي كدرت هذه كدرة كلي عبيالك الناس مين قرينا والله الله وحده إلهنا وونا فرينا وحن صائمين في مانتو دينه دوقوريس قلوا حاتر هذا إن الله إلهي لا يمل بالفحش إله إلهي سماه الفرو إلهي دينه سبحانه وتعالى خالك ما ما نفر وننعيده فحشة ودني وح كثار معاستها إلهي ما أمروني أتقرون على الله السلام وارمي إلهي بذكولي إذن مالا تعالى وحيني أقيم قلوا حتى أمر ربي حبي الله يحو أمرين بالقسط إن عدال الله الصني قول فعيه فعل عرفه إن الله الصني سأثو إلهي صري واقيموا وجهكم إلهي صري وكإلهي وسط صري إلهي فاحشم فرنة إلهي وسط صري بالقسط واقيموا وجهكم وجدين التوسية عند كل مسجد عند كل سلاة فراكس كل الأكثر وجبين توسيه قبل ضيها الكآلة وادعوه أساس إلهي فريق بريه إلهي مغلسنا له إذنك أبراح ترى أدين عذا هذا كما بدأكم شدوا إذن بالله إلهي أيها تعدونه وصول نقونه مارك ورأسو أدونك إذن كاري أيها الدنا إذن عرين إياه حضرين يسو آخر فريقا كح وبيالا تكملها هدى إلهي حقه وتصي أهوها نريي وفري كواحنا حقا او وقوة بضانها عليهم تشعر أبضل الله في الباضي اليوم إلهي سبحانه وتعالى قدري إلهي باضي المقداري قالوا المقداري قالوا لي وخد انتان إنهم واقوا بادي وبادي السلام وقرية إنهم اليوم اتخذوا الشيطان ويكالكتان أولياء وليال أي يجعل عليه سكتة كالكتان من دون إلهي إلهي سكين ويحسبون أول حيوالي ثم رأينا يقول الشيطان كوليال كالكتان أنهم فرح دين مقاط عند كل مسجد مسائل كثي أبتيء و كلوا إلهي وحى ذين سيائ ثلاثة بلدان هنا و أشربوا عبد وحى إلهي ذين سيائ ولا تصرفوها كل حد بذنب عنثان كي يعبدكم إنه إلهي لا يقبل المستهين المجر كحد بذنب إلهي كوس سبحانه وتعالى و تعالى متجسدي كحد بذبه مجر يا بني آدم خود زينت وحيت سواه من سليم تبهان وحي, وحي سودك تي عرفت وحن قريش مهين هنا بوافان تعبضة يوقعون هدو صروح قريش كميلها سين اندر حتى الضمر صدي الضمر رسوله صلى الله عليه وسلم صلت في الثقالات الى الجلدة ايو حرمان انتكو ريسا سيسمين جل لا يضوف ولا يضوف بالبيت الحريان ايو رسوله صلى الله عليه وسلم وقاوان يوقعون بيدواك الجلل منحانا ليه الجلل بركا وانقوع عشان اله وسود كسر دنبوني لا نسكتشذ من كعبه إلى كتوافد من قريش لكن أنا ودف عن كفر دفن ذكره وجبوسينج العرب تنتهاكها حمص إلى هنا يود الدين رحلة مرسومة يوك ساريسويا تنازف حوالك وحيد جاي مركب توافد يان يو قانون كله أو بعده فما بدأ اليوم ما انتقي عراضي طمان مقنع أما قريب من مقنع سايو ده مركن wixii maanta muqday mardambeeyeen bannaan ma haysta ay haween gudhi jirayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka daayda suuriya baynaa dadka xulul diinta kuu indha ku leeyahay masjidka oo masjidka kasa kulli diina diinna qad markii aad sahada aadaysay oo ilaahay bay ii su'aaleeyay masjidka soo galayso يا من ترجع عن مساك القوم كسب الله كفرس من هنا وتعال وأجر من مساك القيمات وكله عناء وشرب عب ولا رك فوق أنتضي عبدان كحد بدين حد هضافنا بدون كنيا خالين نبي الدرم سنة عمرين من سلفي كم يضعها عالمها أيامنا ثانية ويدود ديننا نختار كمقورن طا حايوه الله يطفط بقارن كقوعي نصف آية آيات بركة ومحايتها وكلوا واشربوا و لا تصلحوا طيب بقول لنساة كونتها هذا انتو و العبتو اسرافك اي حدودك اسكيرا على هلالكاو وحن نقول ايامد ادي ايامدو السرعيو اهل هذا انتو دي اسكد دايتو واجرانيش ودل انتو مقلنا والله يعبتان هذا اسكبر اسنو واصل وقروا وقصر دارنتا قاجلا مرحل لانتو ومامونك وحوها عباسيينتا doro doro ninkii ugu xalbaday ma maamoon barbi digeel taftar kii xaaska ayaa sababada la tarinayay ayaa waxa uu ku yeyay afa dad mid kale ka dil ka dilgay لا ولكن انا حاجه دوار كاهينو حوايل كاويكا هوو اسكا الهي انا بضاني كووينا سودوب تيكو فغوا حبره كو وكان حبطاني اسكو بدنيني 4 دات دات سميتو لمتاه لايل عله التموك تختار الو صرايبها نين ريديج الطبيب العربو ريديج حاسن الكلب يسول العرب تو اذنن كا اوو سراي وهايو معروف كتاب في الطبيب العربه اللي با كتاب في الطب عقو وخلي نوض ما المدل ودوينا صوت سقراط او دواناي وخيال بان بو كدا حق الطب يجهول استو انا قفر تاسه كاميده وخصو تدردرب من حاصانيري نمطها يسقبدين حدي كان العلماء طالب لكن سب بايلاد كل وحده حيديه لا ينقول البطن ودرت ان تسكبين تاسه اسكبنا نوي سبت دمنه كل تاسه تتفرس في راي العالمين مركز سهل أيه مركز أذننا نكاسوفو كاني شاهقها أو نكأن فراني فهو دقتركها للحذلي أو هادين تنظر أحاديث كوربويه رسول فيه مركز سوحيه رسول كأنه سوحيه صلى الله عليه وسلم من ملاذ أدمين وعاء شرا من بطن بين أدمين فرعها مبويه عار وح كشربلاه ويل عار كشربلاه هذا عار هذا بيه سو شر دم بقوة كانه كذو رأيه مشاعر كليه وكاس أهل عبء وحلا عبء لكن وراء المصرف هو حجج بينها كل إنه لا يقبل المصرفين إلهي متجعل سبحانه وتعالى قعد كل وحاته على من حرم يا حرام يا ردي زينة الله إلهي قرثدي الله في قرثدي أخرج العجباء وكان صوم الرئن إيوه قاول كعرض ترى في دينه ماشين ينبرك وقرثنا الحطب يسقق الله سبحانه وتعالى بقوله من حرم يا حرام يا ردي زينة الله إلهي زينديس الله في زيناته أخرجوا صارع أو أورش عباده والطيبات هي حرامية وحطيبك أو احتركه من الرضيها وصارع حرام جري جري حياة من بيردي قلوا حاسر هذا هي الطيبات كار هي للذين كوي أسر ماضي آملا في يا حق هو يقول قل قرحة هي طيبك ممن إنت وعلي سبحانه وتعالى أوكا شن علاج في الحياة الدنيا يقال خارسة قالون والله ذا جون طيب كأيهم غروح خالصة حالة يوم القيامة الدوم كان يجاء أمضن يجاء حقه ويقوله يجاء إلى الجوش يجاء إلى المدواني يجاء إلى عباد سماوات عكر أكهة صنيع آخره خالصة ووجهر هي عد كل المولود قالوا ذلك المولود ذا كذلك ساتا نفسر الآيات اللهم يعلم ساتا أيها الأقعد إن هذا كعلم قالوا لي يقول وحات هذا إنما حرم الرب وحرام ياري الفحشاء والخيادة فمن الدين او قهر ما ظهر منها فحشاء و قد موقد و ما بدن والاقمة الذنب حرام ياري والبغي قد رفض مخلوق الى الله قد الرئيس أيه حرام يارئ بغير الحق حرام لو ولا فشركه هو شرك يين بالله الهي ما مخلوقه لن يذل سنسودج به مخلوق سلطانا ذليل وأن تقول إلهي حرام يارئ هنا فرهدان على الله اماره تعالى وحده علم ورهين ولكل أمّ تنجلف أمّ كثيرة متألّفة متألّف دونك الجوعي سرّال فإذا جاء الجنة مرّك ويمد لا يستأخرون ساعةً ساعة جبت لقمر جمديود ولا يستمن الساعات على قمر مري يا بني آدم إما يأتين لك من بُيُودين فصرّونها طيرين ثمّ ومنك بريك يعني كم يوم بنين يا قصونا عليه كل ذين كورامي آياتها يا قرآنك فمن التقاء رفع الله رفع وله صفات عمل فيها جدي فلا خوف عليه ما هن عفسد الشعر آخر عفسم هي أن قبرك الغبر لا وراء مهذلون وهي دون قصة مهيان كقطعان كمرج مهيان والذين كذبوا كوربي في عيتنا أنك وستكبر عنها عيالي ثعسان قوي فعفوك السكبي وراك أصحاب النار النار كل حي خالدون فواريا فمن أضرب يقضي البلد من مرة استراء ورطي على الله إلهي كأورطي كذيع بين أو كذبي عيتي يسجد علمه بلدك قلب علك. إلهي كوبنا ورته اما يدي سي بيني ورائك قوا الى ايلي سي بيني كوبنا ورته يانالهم محيجاريو اي هل يا نصيبهم نصيبكودي مالك تايلو نخد بولاي الا روح ابو له مقري تاسع عنيه انت سعبيه انت سنوراني وكا ويلان او ارزاق وديه وه وجشع ليها سبحانه وتعالى حتى إذا جاء ما ما فوصيوا هاي كلهان يا ملائكتي واقال ليله اين ما كنت يعني انا اعوذ ما الذي كنت رايان شد بما كانوا كانوا عادوا ويهرسات فمن جئ الله يان حي قالوا واحد يطلع عنا حدا ما على انفسهم انهم كانوا كافرين نفقوا واحد في قاينه غاله احين اللي قبض قال سبحانه وتعالى في النار تكبر في أمة أمراض دخلوا فعلاً أمراض وطب خرطين من قبل من كورتين ومية جندي ولا إنسان خير نار تكبر كل عمرك الصو دخل أي جشة أممهم كاره راعناويل عناضي سان أختي وراش على هيدو واحد واحد من كده كوي قضاء مر النار تيل حتى يقدر في هالمكان يسوق تجارة نار جميع عندهم مانط قال خرمت دم بي kuid ka soo galay waxay ku dhahnay walaan ku weeydhay ka galay ee koori saban rabigano fa wala ay ku wan afdalluna iyaga nabeeri faatiimti alaan alab da'tan wala wala ko dambaah wa da'tan wala wala beeri ala ka wala wala walakin walakin ta'alamu qalina laabay qala gooro kuway tamasan samid iyo waxo kuway hore naartu hor galay qala waxay tiri walaal aan kuway hore leuqraahum kuwaydna wax kullahan samaankaana ma ahan la ku mininka arina dushan nadaam min fadliga ilaaraad naartu waxay لا تفتح الله فور ما هي عماشها نفط ولا ملك لقاعد ولا نفط إذا كرب للاق دايه الله فور ما عمل خالد الله فور ما هي عمل لا قبر يملو لا تفتح الله فور ما هي أبواب الصناعة الصناعة باب كذب وراء صور الجنة الجنة مكجان حتى يجيل الجمل إلا أورق قبر في استمل خياز إرباد الدلائل كذب إرباد الدلائل تلمي أورق قبر كذب إن فعله سدوا سقبر كذب مستحيل تحساس الطائع يبقى مستحيل وكذلك ساسا نجي المجرمين قوى الدم بلياشانا ساسا اوالمرنا لهم محيليهم من جهنم حق جهنم مهاد قول ومن فوقهنا غواش حق السرنة روبى كله يمحل هودان قرنا ويكجح جبتا فوصنا ويكجح تاوالي سبحانه وتعال وكذلك ساسا نجي الظالمين ظالمين ساسا اوالمرنا وان جهنم وقد قرنا قوى والذين امنوا وعملوا الصالحات هو إله إياك كتابك يحصول كرمي وعمل صالحات أعماشه ونكسن سميه الله نقول لكم مكة لك نوض صار نفس النقص إلا وصعها عرق الدين للدين أحب الدين إلى الله الحنفي وتسامح وما جعل عليكم في الدين من منحرك يريد الله بكول يسر ولا يريدكول عرص وقال وخير الدينكم أي سرع وقال سوما لله من أنت وحب الله يوجع لها يعمل لها تنوفه من أنت ان وفضله هل سؤال كيانة وقالتها والمنشد الدين أحد فيتي مصطفى الا غلب فشد فشدد وقهر وابشر واستعين بالدجه والقود والقدوه القصة القصد تبلق لحيه مصطفى هاك بعد حادث لازم جنا ديار السنه يحبيه وهي ربتين انتي واصل يوكو عليا يا رب سبحانه وتعالى ورس الخير للدين اي يا شيطان اوو شركني كون عن تلك الشيطان كذا انسوري قوصليناي ما برنكر باوغه ريس كتاب كنقول ده واحد برض دش الصلاة رجلا وكان عند البرتقال وعمر فلوكة سو مرتاس جاي المركونة قلنا صفوت أكحى سنى وضد سنى واللي دنا آمن وعامل صاح لا نكلفه نفسا إلا وصفها نفس ما هو خوفه ما درسار إلا وحي أو الدهم ويد أيها الرسول كنوع التعال ورايح قوة إيمان في عمل الصالح لي أصحاب الجنة جان را قوسا حبلوا هو هم يو فيها جناح على خالدون قوارين ونزعنا وينتي من ما فيش دوري لا والله كجرح ومنقلن كضيهو ادون كو كحق دابا والبتكو حوت وعلى يا لوائق ولا راعيش نحبي هي ويلي يا بيني سمعيني اختلاف قوي كلك سوا الله اسلام كسكدب شيطان ما انت قدره نيقول بنايساناي وحا وحامل احخرو روح روح نعبد الهريم هاي وحي كجلة قلبه وحقظها الله سبحانه وعلى قصاري ونزعنا وانصار ما في سدورين وحي العبودة كجلة ومن غل حقظه حسد أداودها تجري وحاصة عنها يسوا بسعارك لئ وحاصة عن من تحتهم هوصد الانهار وبيار وقالوا حيدهم الحمد لله اله ابا من حضر الذي قال له هدانا ان هنننب لهذا جندا عن قل اله ابا هنننب أعماش عن جنة الكوكب إلهي لنفسه إن جهنم إن واقفه إلهي جسم هادر وما كنا ما ننهان في نهت فيها قوهنا لولا أن هذا الله وجهد صناهنا لقد جاء له حناط رسول ربنا بالحق إن ما الدين ونود بألي سبحانه وتعالى إيه والسراء أي الله الواقي إلهي ما يسيس الله الواقي أن تلكم السين على تلكم الجنة جنة الدين السنا ey aragtaanad subax jeebtan ey indhaha saartana duunta waligaa ka wareemi jiray qoristumuhu waxa laydi ku daxalay oo lay ku siiyay imaantu waxaadan tacmaru kuwa samayuu kuwa Ilaahay subxana wa taala ayay ugu daray ay naga deey kuwa saa lagu dhahay قصلي يستمع من هذا كميتها الإمام البخاري مسلم يروى ضالا رحيم من حرش وفقود عزيم سعدون فقصلي سو قصلي لكن مرق للنصح من حجر الحوي رجب الله إنتي الآسى وقصلي وقصلي ويسوى نفسك بحري ناسوا يقوء بالقيس من وتعارف ونادى مرقها الكسوي فرح الشملين فرحت ونادى وحارض وقت أصحاب الجنة جنة السحيب كون way kara la yaan wax la yawo dhashaan wax la wees wadan oo is dhalan faro ya qaraba hayad oo is to ilaahay baa toosaa wa bisharka yaa way u doqay hay ku ما an tan wajidna wan helay annahu shaani tad ما وعدنا ربنا حقا بانوها الله فهل وجدتم إذنكم مها الشان ما وعدنا ربكم ربكم فإذن يبوا هاي حقا نارتين ما قد حجرتين نار مانتين ما هاي صان قالوا كويه لنارتين وحيدين نعم مئة قرين كانوا قد حجران نعم ها نارتين وان هاي قال له فأزنه الحق لواطي وإذن المدواطي بينهم دحوة الله ومفيدين اللعنة الله على الظالمين إلهي الله عنه وهفغيه هو قارب الهي مخلوق يسيه نوطه يدرنيه كيف أرد سبحانه وتعالى هاته بي الذين يقوى السفينة يقول العرضه قد عز الذين يقوى السفينة يسدون عن سبيه إلا يدك كوري إلا يدين تسوط يدين تإله إلا ساعب إن لبرتو إن لرمايه إن لغهان أكار إن لغهد دغمه كيف يدك كدير الجري كيف العرض ويبقونها دين ثلاثه البجري اي وجه اليه قلو علو وطقل عنده الملائسه لهير كره ودتوس ان دين الاسلام الله وقالوا ان هي او قالوا القلوي يده توسم باب دك اي ديدين الى باب الله المحارسه مويد كوي دينت الى ان دد كور استاغان حدث جعراء او طلبجري دينت الى انه نقطه واحد او قالوا وهو بيوم الاخره اخره آخر. كافرون ولي al janna ya nar kadhoda waa hijab sur bahdurbada wa ala ala ka durbada duushii san qurfada waxaa lahaa dii qabalka halka عرفوا yaala qurux يا فرس dii qabala ya faras iyo quruxdo halka intaana kaga yaalo marka waa surka dheer oo janada ya dakhoda janada ya naarta dakhoda wa وعلى alaati derbiga dushi sameysu ugu saraysoo faa'a fi jalo rad yaa arifoon way garamayaan كل mid la arko arin nar ka yar jannaha isimaam bay ku banaa calaamado adan aljanna waji wada iftiimay arin nar ka waji wadi aan بيكون kulan وانا aan ka isimaam bay ku garamayaan wanaad dow un dhaaqan ku eeraaf ka saara meesha wasar hederbiga saara asxaab aljanna ay u ku إلهي الذي نبغيه وهو النبض كشه إلهي واحد ضمير إذا متص جناب كل جثة إلهي ولن يدقوها هو أصحاب الأعراف ترده يوم الجنة المجر وهم يوم يطمعون إلى خير جيش القوانو في, في الدنيا ونكر يانو سلا ويريد ريد في الجمال ربي الله عنه يضرب ضني أصحاب الأعراف وسيئين وإنساف سعو إلهي أرقى هو الرمي سيئات كثيرة حصنات قديرة سنم عن صورة أول كذا كثيرة فمنطقة قردة موالدين وعاقب. ومن خفض حتى مزامك أرسل الله سوا شكل مال إلهي قوة ينقال الجنة وجعله هذو مزامك وشكل مال النار وجعله لكن مزامك مع أرسلان إنا عنده محلان عمل كيس كاس عرف كاس على صاري مركو الجنية النار كي لا كلاسكواه مدة أي جنة خد من الساس هي عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله لم يدخلوها الجنة المقري وستحب العلاكة وهم يطمعون لكن في الجبه يتقل عنها الجنة القلان والله أعلم